إذ أرحينا إلى أمك ما يوحى فلقذ فيه في التاروت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عجو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني مشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك خطونا فلبت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يابو يا وَأَصْقَنَ عَقْدُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَافِي ذِكْرِي إِذْ هَبْ إِلَى فِدْعَةٍ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الْلَّيْنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَصْحَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَقْرَأُ أَيَّ أن فُلُوٌّ عَلَيْنَا قال لا تخافا إنني معكما أسمع معنا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعدع بهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد نحي إلينا أن العذاب على من كذب وتغلى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما باب القرون